Book 2 Native van 47 47 Utazás előkészítése الإعداد للسفر الإعداد للسفر ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب أن نعب شنطتنا. نمسد <سؤال> شميت ينبغي ألا تنسى شيئا. يجب أن لا تنسى شيئا. سكشيدون، عجنب بيرندر. تحتاج إلى شنطة كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. نفَلَيْشَتْ إلَّا لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. نفَلَيْشَتْ إلَّا لا تنسَ تذكرة الطيران. لا تنسَ تذكرة الطيران. نف يجدال أ أتزشي لا تنسى الشكةسيحيية لا تنس الشكات الساحية فيدي خذ معك كريم وقع من الشمس خذ معك كم أواقع من الشمس. Vigyél napszemüveget magaddal. Xuhz a Nazzara sem Samsia. Xuhz maga a Nazzara a Samsia. Vigyél magaddal. Xuhz maga a Qubba a Samsia. Xuhz maga a Qubba Samsia. Egy térképet magaddal vinni. Hall tűrőd, an ma'ka akhóz a maga ká? Haritát török. Hall tűrőd, an a maga Akars egy magaddal vinni. Hall tűrőd, an ma'ka akhóz a maga ká? Múrshídan ma'ka Morsid, sziahi! Akars egy esernyűt magaddal vinni? Helturidu, entechud, máka, mi vallat a matar? Helturid, entechud, máka, ma vallat matar? Gondolj a nadrágokra, az ingekre, az oknikra. Te bekerél bantalonád! البنطلونات والقمصان والجوارب تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب gondoy a nyakkendükre az övekre az zakókra تذكر ربطات العنق والاحزمة والسترات تذكر ربطات العنق الاحزمة والسترات Gondolj a hálóingekre, a hálóruhákra és a pólókra. Te el pizsamát, Wakomszan el naum, Welti sörtet? Te vekkerel pizsamát, Wakomszan el naum, Welti sörtet. Szükséged van cipőre, szandálra és csizmára. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. سكشيد ونجبكن دوکر سپانرا اشدکر مولورا. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. سكسكاداون، واحد فأسيرة، واحد فوكافيرة، وشوفكريرة. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.